ضاقت بي الدنيا تحت اكتاب رب البيت قرأت اللي تأسر لي نحكى ما هو آياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم وتشتي ترحب بفكري القاصر مع كل اتجاهات يا ما اسمي الدنيا تحت كتاب رفيق البيت قرت اللي يسر لي نحكي ما هو آيات تدبرت المعاني اللي تزيل وأتشتت صرح بفكري القاصب مع كل اتجاهاته كتاب محكم تنزل ومرهما خطات وجد تحدى به عزيز شاعر. كاب المصطفى المعجز حروفها مبهرة لوحة ومن ملك عظيم العلم لا يدرك عباراتها لي أضاقت بيها الدنيا فتحت كتاب رب البيت لي ضاقت بيا الدنيا فتحت كتاب رب البيت قرأت اللي تيسر لي نحكى ما هو يا تا المعاني اللي تزيل الهم والتشتي سرح بفكري فكري القاص مع كل اتجاهات عساني من هلاه يوم عن اللي جابني صد يظل اللي تحت ظل الكريم وجود مدن كتاب انزل مع آخر نبي ينجي ألا ينور وسط القلب كل خطوات لي ضاقت بي الدنيا في تحت كتاب رب البيت لي ضاقت بي الدنيا في تحت كتاب رب البيت قلت <تصفيق> <رب البت تصفيق> اللي تيأسر لي بنحكى أحكى ما هو يا هم والتشتيت سرح بفكري فكري القاصد مع كل اتجاهات ألا يا مصحف الخالق عيون المسلمين بكيتوا من يحفظ كتاب الله ابن مصطفى يبشرنا ويدفعنا الجنة ما تبي تصويت كسبها من عمر ليله يا ضاقت بيا الدنيا فتحت اكتاب رب البل يا ضاقت بيا الدنيا فتحت اكتاب رب نحكى ما هو آياته تدبرت المعاني لي الهم والتشديد صرح فكري القاصر على كل اتجاهات لي ما